دمت حزني لا لا لا لا اي جرح في قلبي لا لا لا لا اي لحظة حيرة لا. لا لا لا, لا لا لا لا حتى نار ال عايشين سنين أحلام دايبين في أحياء كلام لا عرفنا لحظة ندم ولا خوف ولا خوف من جيدك يا زمن بعدها زمان من كم سنة قلبي ولا عيش صرح حوالينا حوالينا سأل الزمن وقال اهضير الأحوال الزمان احنا واحنا احنا احنا اللي خد منا منا منا الامن وجرح احنا احنا احنا اللي طوعنا احنا وامر في من جرحنا واحنا احنا منادين علينا وينك عمرو ما فكر في يومينه وقعدنا عايشين وبقينا عاشقين لا راح في النوم ولا دمع حزين ولا دمع حزين لما دق الحب بابنا الربيع. abone ol نسينا سهران الفرح فيها جاني الزمن ومعاك هدية فرحت بيها حبيبي الأول Kötir ma, kötüt ve bende maama. Ve bülte arif ya dön. للعزاب لا إدراك والحب الحب يعنداب أتار الزمن كتاب وأدرت يا زمان في رحلة المسير أنسى اللي كان ورثا وبعد عن الأحزان وبعد عن الأحزان وبعد عن الأحزان حلو حلو حلو وحلو ازاي بالحب بالحب يا قلبي بالحب يا قلبي شوف الدنيا يا قلبي حلو حلو حلو وحلو ازاي بالحب بالحب يا قلبي بالحب يا قلبي Amra çıksa mı amar zahran lirli laşa, zahran zahran lirli laşa. Vallahi ma geybek lirli muşta, lirli جرح في الدول ولا دمع حسين ولا دمع حسين وقال ايه جاي السماء Altyazı